بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثرًا.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 اَتُ مِن اعناب وجنات مِن اعنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا انا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا وما لهم من دونه من وآل هو الذي يريكم البرط خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقا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 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْئٍ إلَّا كَبَاسِطِ كَفِيَهِ لَلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَعْلٌ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ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 وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل ما الرّب السّماوات والأرض إلّا لله قل, الله قل مِنْ دونه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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا صلاة وأنفقوا, وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرون بالحسن السيء تولا جنة عدن يدخلونها جنة عدن من آباء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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة, أولئك لهم اللعنة ولهم يسقى المي يشاؤ ويقدِّف وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم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 وهم يكفرون بالرحمن، قل هو، ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت،, لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا افلم ييس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبه بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد قَدْ اسْتُهْزِئَ بِعُصْلِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قائم عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلُ سَم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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة يا شق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار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 إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من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 الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وَإِنَّمَا الكتاب واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الارض نقصها من اطرافها والله يحكم لا لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه